إلي إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم من قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم مما افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئون الله بأفراههم والله متمنوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا لا دلكم على تجارة تنجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إنكم تعلمون يوفلكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري